يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا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 أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ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 قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكف يُرْبِ الْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وامسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست النساء أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَثِيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم إذ قلتم سمعنا وأطعناه واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور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 يَهُم فَكَفَّ أَيْدِيَهُم عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ آمنت وآمنت برسلي وآمنت برسلي وعزرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار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 ما كانوا يصنعون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 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من, من خلقه يغفر למי يشاء ويعذب مي يشاء وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَأَجْعَلَ لَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ في احد من العالمين يا قوم دخول الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين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 قال رجلان من الذين يخافون ان عام الله عليهم ادخلوا عليهم الباب ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى انا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون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 قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إِنِّي أُرِيدُ أَن تَتُبُوا أَبِ إِسْمِي وَإِسْمِكَ فَتَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَتُبُوا أَبِ إِسْمِي وَإِسْمِكَ فَتَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظالمين. وعتل له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوارى ليريه كيف يوارى سوءه اخيه قال يا ويلتاعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوارى سوءه اخي فاصبح من من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهما قتل نفسا أنهما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها ف. كأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم انك كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلو أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينفوا من الأرض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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابقوا اليه الوسيله واجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبان كلام من الله والله عزيز حكيم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 نزلت <تزلنا> التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بمستحفظ من كتاب الله بمستحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأف بالأف والأذن بالأذن والسن بالسن والأذن بالأذن والسنة بالسنة والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفرة لله ومن لم يح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 فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده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 وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم, واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك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 ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلاّم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين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 قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلا يَنْهَاهُمْ مُرَادِّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ طَاوِلَةِ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غلت أيديهم والعين بما قالوا غلت أيديهم والعين بما قالوا بل يداهما بسوطتان بل يداهما بسوطتان يوفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك مر وابك طغيان وكفراء و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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وما أنزل إليهم من لهم لا أكلوا من فوقهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتصرة وكثير منهم وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسل بلغ ما أنزل إليك مر وابك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 ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله وال messiah بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله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 وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وإن لم يأته عما يقولون لا يمسن الذين كفروا لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أ فلا يتوبون إلى الله ويستغفرون أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. مال المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام.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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضروا ولا نفعا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضروا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل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 دُعِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذلك بما عصوا كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن كري فعلوه كانوا لا يتناهون عن كري فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أفسخى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 يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذين انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسق ما تطعمون أهليكم من أوسق ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفاره يَا رَاتُ أَيْمَانَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَوْفُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ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 إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلغون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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلو الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم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 وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وصيلة ولا حام ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون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 أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا هديتم الى الله مرجعكم جميعا الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون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 تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن رتبتم فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله إن أذل من الآثمين فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَآخَرَانُ فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدناه أي يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتق الله وسمعوا واتق الله وسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتُم قالوا لا علم لنا إنك أنت علم الغيب إذ قال الله يا عيسى بن مريم مذكِّر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتّك بروح القدس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 моей وإذ كففت بني إسرائيل عك إدجئته بالبيانات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا ب وبرسولي قالوا آمنا وشهد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 تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وآية منك ورزقنا وأن تخير الرزقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أَنْتَ قَلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إلَى هَيْنٍ مِنْ دُونِ الله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 أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنتر وقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم يفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها